فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى أن إن الله يبشرك برحمة بِكَلِمَةٍ بكلمة من الله وسيدا وحصرا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين.